رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء أنت بعد الله نعم المرتجا ولجايا مجتبا يا مصطفى أنت بعد الله نعمل مرتجى ولا جا يا مجتبى يا مصطفى يا ختام الرسل يا خير الوراء يا سني على الغوث أدري من هفا عبدك الجاني الذي زلته أو قعدته في صدود وجفاه ورمته في محال من أسا موجوها من كل وجه قلطفاه فأتاكم هاربان من الدهر الذي قد أجحفاه وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في عد القفا ومن الكرب الذي أودى به Wahai al-Ghamm yang telah al-Hafah, wafatun wal shujun malah, kasif illa atnakum Ya dzidni' agil, waftajdni ya sharif, ashrafah, waftajdni, watadarakni, wakun li mu'ainni, ya imam al huffan. واحمني من كل ما أحضر في معاش ومعادي أزفا واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجاه والأمان من عليه وقفاه أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهده وفاه رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا رسول الله إن الجدب والقحط والبعساء في الأرض إطفاء يا رسول الله قد أود الغلا بالمساكين العفاء للضعفاء سبحتم سنوات ومنعجفون صار فيها الكل منهم لشفاء وأدوا الأموال منهم والغناء بخيلون بخلا قبيحا مثلفا موسيقى لم يدعهم بخلهم أن ينفقون في سبيل الله معت الخلفاء فبقي أهل الضرورات بها مثل حوت بحره قد نشفاء والذي أوجب هذا لكلهم أن كل منهم قد أسرف فاسأل العفو لهم يا سيدي ربك الرحمن أكرم من عفا أسأل العقوى لهم يا سيدي ربك الرحمن أكرم من عفاه وادعوه أن ينزل الغيث لهم عاما ينسوا به ما سلفا ويعيش الناس فيه صالحاً يشكرون الله جهراً وخفاً فتشفع يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشفاً يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشفاه فلك القدر المعظم شأنه ولك الجاه الفسيح الكنفاء ربي لا طبنا بجاه المصطفى واسكن الغيث فإنها ضعفا ربي لا طبنا بجاه المصطفى واسكن الغيث فإنها قل عصينا ثم تبنا فأقل وتقبل من جنات واعترفا وارفع القحط من الأرض مع ظلم والجور الذي قد كثفه وانصر الدين وأرشيد أهله وولاة الأمر وفيك للوفا يا كريما يا جوادا مجيدا يا رحيما يا لطيفا لطفا يا يا حليم من محسن يا عطوفا عدكم قد قليفا ينزع ذيم المن والاضلال والجود والعرب الذي قد موسما وصلاة الله تغشى أحمدًا من لِنار الشرك والكفر ضفًا وسلام الله مع بركاته وعلى الأئل الكرام مشوفًا. على الاسوار بما اتبعهم جاي ما برق نجدين رفرفا وسرى منها نسيم طيب لعليل القلب ابرا وشفاء يا رسول الله Aladhor ila